أن رمضان لو كان شخص زائر دخل علينا الآن وأراد أن يرسل إلينا برسالة كل واحد على مدى الخمستاشر يوم دول هل أكرم ضيافة رمضان يعني رمضان دلوقتي لو دخل علينا دلوقتي وسلم عليك ليك وش ولا هتبقى يعني مش مزبط وعايز تعمل اي حاجة عشان تخرج من الموقف المحرج ده رمضان جاء برسالة محددة يقول فيها المشكلة انت المشكلة نفسك رمضان جه بص لقى الشيطان اللي ركبك راح مسلسله. واتفتحت لك ابواب الجنة وغلقت عنك ابواب النار ونادى المنادي من قبل الرحمن يا باغي الخير اقبل يلا فعاله ويا باغي الشر اقصر ابعد ام الاحوال مش متزبطة ليه الافة فين الافة انت نفسك نفسك اللي بين جنبيك هنا المشكلة مشكلة في ايه بقى انه كلنا عنده شوية شماعات كده مزبط عليها احواله مش عايز السكة دي ليه مش عايز ربنا ليه لا لا لا عايز صباحا ايها لا انا عايز ربنا طيب ما هو اعمالك بتفضحك يعني الدنيا دلوقتي هي مهيئة ومش مركزين ليه الدنيا مهيئة انك تعمل حاجة يمكن هي دي تبقى الخطوة اللي تقدر بيها تتجاوز الصعاب اللي وقفة بينك وبين ربنا ما تحركت الصحي ليه ولا تحركت لو تحركت يبقى خير وبرك يلا بقى كمل على نفس الدرب ده وبقى ليك نص الفترة كمان علشان تثبت فيها لو لسه والغاية دلوقتي ما وصلتش للثمرة المرجوة يبقى لازم دلوقتي اللحظة دي ترجع حساباتك بسرعة تشوف ايه المشكلة هل المشكلة ان انت مش فاهم هي دي المشكلة انت مش فاهم ايه اللي قطع بينك وبين ربنا انت مش فاهم نفسك اللي هي قطع بينك وبين ربنا طيب نسأل نفسينا الاسئلة دي عشان تبقى وقفة مع النفس نخرج منها بنتائج هم انت عايز ايه نفسك بتهفل ايه دنيا؟ عايز قيم الدنيا يعني يعني مشغول في دراستك مشغول بمستقبلك مشغول هتعمل ايه طيب يعني ألم يأتيك النذير ما شفتش شباب في سن الظهور وماتوا وكانت أحلامهم زي أحلامك بالظبط وما تفرقش عنك كثير النهاردة احنا كنا في القصر العيني نعمل زيارة المرضى تدخل قسم الكانسر شابت ده 18-19 سنة مش معنى انت لأ دي ما حركتش فيك حاجة خالص ما خليتكش تراجح حساباتك يعني رمضان ما خليتش تراجح حساباتك النذر اللي اتبعتلك من ربنا الرسائل دي لما كل مصر شافت وقعدت على موقف بتاع محمد عبد الوهاب وهو ميت في الملعب واثنين وعشرين سنة وما كانش في اي حاجة ولا في مقدمات ولا اي حاجة ده بيرفع الكرة وقع انت متصور موت دي تفاصيلها عاملت زي عادي خالص مقضي يوم طبيعي جدا صهران لغاية الساعة 3 والصبح عنده تدريب الساعة 9 راح التدريب قعد بيدردش مع اصحابه ونزله مفيش اي مشكلة عدى عليك الموقف ده كده وربنا شهد مصر كلها الموقف ده وقبل رمضان بكام يوم عبث سودان لا خلف هولان ده عشان مشهور ومعروف عشان يقيم الحب علينا كلنا الموقف ده عد عليك برضه وطنشته او يعني خد مرحلته وبعد كده ركبت الدوامة من تاني انا بقول الكلام ده ليه لانك انت مش هتتحرك انت مش هتاخد قرار انت مش هتفوق الا لما تستشعر الخطورة لو حسيت ان الموضوع مش كلام وعص مش كلام واحد النهاردة جاي يقول لكم يا جماعة فوق بقى يلا عايزين نصوم ونصلي ونركض شوية في رمضان بقى عشان نزبط اليومين الجايين دول بعد كده خلصنا القصة حياتك انا لغاية دلوقتي متوقف عند المعنى ده وممكن قاعد اقوله اكتر من مرة للشباب ان اللي دلوقتي في مسألة موت الفجأة اللي بيتاخد هو مش مركز ولا هو مركز اللي هو ضايع فتقول خلاص ضايع الضائع ده معروف واحد مدمن وقاعد بقاله مش عارف ده ايه وانتحر قصة زي دي بقت كتير قوي ده مفهومة ده خلاص عدى ربنا اقام عليه الحجج مرة واثنين ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فمرة واثنين وثلاثة الايات قاعدة بتنزله وربنا يقيم عليه الحجة وهو خلاص تولى اعرض مش عايز السكة دي تاه ضل في الارض فمتوقع ان ده يبقى عقابه كده ظلم نفسه وتعدى الحدود وتعدى الخطوط الحمراء ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلد ده ما فو انما التاني اللي هو لو هو مركز يبقى ربنا سبحانه وتعالى استفاه علشان الفتن فربنا قبضه ان الله اذا اراد بعبد خيرا عثله ايه قال يهيئ له عمل صالح بين يدي ساعته يعني يجي في الان خالص يركز يعمل عمل صالح ويموت دي مفهوم اللي دلوقتي بقى اكتر من حالة كده اسمع عنها واشوفها بعيني لا دا ولا دا ولا دا دا اللي هو السواد الاعظم مننا يا شباب اللي هو لا هو يعني ما شاء الله مركز وشغال ولا هو ضايع اوش ده بيتخذ ازاي؟ ليه؟ لازم نفهم حكمة ربنا في الموضوع ده طب ده المتصور انه هو هيتساب شوية يا يركز يا يقع مش كده؟ لا يموت فجأة طب ده بقى حيموت حسن خاتمة ولا سوء خاتمة وتبص في الحالات ما تبقاش عارف كان بيعمل كذا كذا كذا كذا وكان بيعمل كذا في حسنة وفي سياء اتغتم له بايه؟ شعر الظاهر والعياذ بالله انها بتبقى سقخاتمة ليه لم يترك لم يمهل المشكلة ذنوب سر وكلمة ذنوب السر دي بقت كبيرة قوي مشكلتها عظيمة قوي وخطيرة قوي ذنوب السر دي اصلها كترة قوي الذنب السر ده يقطو مرقبته يأتي بأعمال مثل جبل تهامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جبل حسنات يجعلها الله هباء منثورة ليه كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها طيب ما هو ده احنا من منكم ليس له ذنب في السر ولا يخشى عقاب الله عز وجل الموضوع بيقول في الزمن ده وفي الوقت ده لا لازم ألحق يا دماعة أنا أقسم بالله هذه الكلمات تخرج من قلبي بمنتهى الصدق والصراحة أنا أحرص عليكم أحب لكم الخير لكن لانا شايفه بعيني بيقول كده ولازم أقوله لكم ووصله لكم وما خدعكوش وحاول أخلي لكم الدنيا وردي وفيش أي مشاكل لكن الموضوع مش كده السنة دي مش زي أي سنة رمضان السنة دي هنا غير اي رمضان العملية بقت زيادة قوي، اوفر قوي، معدية الناس كانت بتبقى فيه يعني شوية تختشى شوية عادي بقى طب برضو بيبقى كانوا ايه مركزين شوية تلاقي رمضان ليه طقوس واشياء موجودة شكليا لكن تبص تلاقي الحال مختلف خالص خالص انزل في نهار رمضان وشوف نسبة المفطرين في نهار رمضان انزل شفت عمولات الناس انا شفت بيعناي حاجات مش شايفة خالص دلوقتي اسأل الشباب يقولي لا يا شيخ انت كان الكلام ده من عشر سنين فاته قال البنات يعني ساعات ما كان يبقى في رمضان يعني تروح نزلها بقى شربة ولا حاجة في رمضان دلوقتي ما فيش مشكلة خالص عادي رمضان مش رمضان مش فرقة رمضان بقى حاجة تانية رمضان دلوقتي الفضائيات وآخر المسلسلات ومتابعات مش عارف ايه و... وبرضو في الآخر خالص عنا رح ورا الشيخ فلان الفلاني اللي السبع وعشرين عنا رح يصلي في عمره كده يعني التقوص دي بس كل الأمور دي بتقول انه زمن التمحيس زمن التمحيس يعني ايه ليميز الله الخبيثة من الطيب يبقى في ناس حتتركن كده يا كده يا كده نفيش حاجة في النص إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اخشى ان يدخل علينا رمضان الان بهذه الرسالة فيقول الم يأتكم نذير فتقولوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ايوه جت لنا النذير بس التكذيب ده كان ايه نفضنا قلنا ما تحبك هاش فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء دخل قال رمضان الفيض الخير الرحمة المغفرة العتق قلنا لا لا لا ما فيش حاجة من دي انا مش بتاع السكة دي. هذا هو الخوف الله عز وجل يقول في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بصبق ربنا يقيم علينا الحج يقول ليه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير مش عد عليك رمضان مش سمعت الكلام ده للمرة الالف مش حصل وحصل وحصل ما سمعتش عن اللي حصل له كذا ما عرفتش كذا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الكلام ده يقول قرار يقول التوبة قرار يقول مش حينفع كيف هيك انا عايز اطلع من الجلسة دي بالكلمة دي جواك مطبوعة جوه قلبك كيف هيك مش كيف هيك النهاردة كل واحد فرحان وبعيد عن طريق ربنا مش كفايه حرمان والله والله محروم منه وانت مش دايب محروم من لذة القرب منه محتاج تدوقها اصل كل اللي غرك واللي مخليك بعيد انك ما دقتش ده ما حسيتش بانه قريب ففي قربه تحس بالدفق حنان رحمة شفقة انت في معيته فليك مشاعر وحاسيس ما يحفهاش الا اللي يعرف يعني ايه يبقى قريب من ربنا نفسك لا تهفو الى مثل ذلك ما نفسكش يحبك فساعتها يديك كل اللي انت عايزه كل اللي انت شغل قلبك ديه في ثانية ومن غير حساب رزقه سبحانه وتعالى تلاقي كل حدا تدبرت وغيرك تتعصر أموره وتقدر بأخناس وزداس وتقول هو حظ كده ما نفسكش في كده طب ما هي السكة مش هتبقى إلا من سك طاعته إن المحبة لمن يحب مطيعه طيب أصل الكلام ده زي الأول المعنى لازم يتغلغ الجواك تبقى حاسس خطورة اللي انت فيه تاني حاجة تبقى ترجو رحمته خايف من عقابه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر فقال كيف تجدك قال ارجو الله واخاف ذنوبي قال ما استمعنا في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا غفر الله له آه هو ده قلبك عامل كده ليه يا زنود خايف والله اقبل ربنا بيها وفي نفس الوقت نفسي الدفة في رحمته هو ده طيب القرار بيقول ايه لو دخل رمضان دلوقتي وانت عايز ترفع راسك في وش وتسلم عليه وتقول له آسف بقالي كام يوم مش مركز ومش واخد بالي بس انا لازم اكرمك مش هسيبك تعدي كده من غير مكون عملت معاك احسن واجب تعملي بقى احنا في زمن المغفرة وهناك اسباب كثيرة للمغفرة الا تحبون ان يغفر الله لكم تحب, تحب؟ طيب ادلك على كام نقطة نركز فيهم علشان نفتح صفحة جديدة صفحة بيضاء مش هتجرب انت رايح له بكلك انت رايح له علشان انت مستشعر مدى خطورة الحرمان منه اول حاجة الثمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى اصلاح الصيام لا يكن يوم صومك كيوم فطرك فارق معنا رمضان يا جماعة لازم يفرق معاك طيب أصلح صيامي بإيه بنطلع منه بدرس صغير قد كده ربنا قال كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عارف إحنا يا شباب نطلع من رمضان بدرس صعب بس هو ده الدرس اللي يبقى الثمرة الكبيرة اللي ممكن تطلع بيها التقوى وأنا لخصها لك في الجميع صغيرة خالص بس كبيرة قوي غض البصر ما هو غض البصر ليه علشان بتتجثد فيه معنى الخيانة ومعنى التقوى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أصلا هي نظرة فيعني مش لازم واحد حيبقى مركز أو مشايفك انت بتعمل ايه يعني وانت زبطت كل حاجة في النظرة دي فهي دي بقى انت اللقاء سيمين الله رقيب. شايف ما ينفعش عشان. بس انا واخذ على كده ما ينفعش عشانه طب نص <تصفيق> ما ينفعش عشانه هو ده هو ده مراقبة الله في السر العام الكلام اللي قد كده بقى في كتب التقوى هو ده حاجة بسيطة خالص ان انت بقيت لا ان الله ناظر الالي ان الله مطلع علي ربنا شايفني وانا هخف من البشر هيعملوا لي البشر تتعلم التقف هناك لو تقل لك اعمل حسابك ممكن السيام ده كله يروح في نظرة ما هي نظرة تستدع ما ورائها وما ورائها معروف فاحنا مش عايزين ما ورائها ده خالص فممكن يفسد عليك صيامك. هتقول لا لا خلينا مؤدبين طول فترة الصيام. وبعد كده بقى ربنا هيسهلها ان شاء الله بعد الفطار لا يبقى ألخص موضوع إصلاح الصيام عشان أطلع بغفر له ما تقدم من ذنبه ما نفسكش الزنوب اللي هي تبغفر طيب جات لك على طبق من ذهب صلح اليومين دول اللي جايين ظبط فيهم الصيام يبقى. نطلع من درس الصيام بالاي بالتقوى الدرس الثاني او السبب الثاني من اسباب المغفرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتفا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب برضو عايزين ركعتين نصليهم ونظبط فيهم حالنا مع ربنا اطلع انا بقى من القيام عشان اصلح القيام نعمل ايه عايزك تتعلم في القيام لذة المناجاة الفطفضة عشان تصلح القيام وفتنال غفر له ما تقدم من ذنبي عايزين قيام ايمان واحتساب عايزك تتعلم فيه ازاي تعرف له حالك عشان يخب بأيديك بيحبوه بيحب قوي وانت قاعد ساجد كده وبالذات بقى في جوف الليل المظلم اخر الليل ينفع في الخمستاشر يوم اللي جايين نعرف نفطفط شوية ونطلع شوية مليان صح ومحتاج محتاج اودي انتم الفقراء الى الله والله هو الغني غالبان فمحتاج تسجد له وتقول له مش عارف عامل ايه في نفسي يمكن لو اطلع اللي في قلبك فوجد الرغبة الملحة دي والرغبة الاكيدة دي يمكن يغفر لك الجهزة والسبب الثالث قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عندك فرصتين. بس انا بقالي لي كم يوم مش تزبط ده انا حقفتني قيام ليلة ده انا مش عارف لسه الفرصة مفتوح لسه قدامك فرصة وفرصة عظيمة جدا بس الشرط فيها لازم تستفرغ كل اللي عندك من جهد وطاقة في الليالي دي تشتغل فيهم بجد صلى وذكر ودعاء تتنزل فيها الملائك فمرض الرحمات نزلة والأسباب المعينة أكتر فيمكن يصلحك الله في هذه الليلة ليلة تبقى ب. ليلة تانية خالص في حياتك نحن قلنا في المحاضرة بتاعة ليلة القدر السنة اللي فاتت واحد ربنا امتن عليه و... وأبصر في ليلة سبع عشرية كان أعمى بقاله 18 سنة فانا علقت على الموضوع قلت إيه إحنا مش عايزين عينيه إحنا عايزين قلبه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور والقلب بقى تعبان قوي ومش شايف خالص ودليله هو إن رمضان ومش شايف فيمكن نطلع من ليلة القدر السنازي بقلوب طهرة نقية تعرفه وربنا يمن علينا وتبصر قلوبنا لو مستشعر خطر الذنب لو مستشعر قد ايه الذنوب سبب لكل اللي انت فيه من متاعب كل الابتلاءات سببها ذنب زمد أطعبينك ومن ربنا فاللحظة دي ما بتتعوضش احنا قلنا كده رمضان زي القطر المجري تركابه وتروح لربنا سرعة سرعة يفوتك تضيع فإياك أن تكون من المحرومين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه قل آمين فقال رسول الله آمين دع عليه النبي بالبعد والطرد من رحمة الله واللعن إذا أدركت رمضان فلم تظفر بهذه الجائزة جائزة المغفرة لو طلعت من رمضان والصفحة مش بيضة يبقى العملية سودت وكحلت وزادت طين فوق طين يعني لا لا كيف هيك هو ده يبقى أول أسباب إصلاح الصيام والقيام وتحري ليلة القدر. من الأسباب أيضا التي يستنزل الله عز وجل بها رحمته ويغفر بها لعبده كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحن عايزين شوية حاجات سهلة عشان نعرف تغل على تغل فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى والملائكة تصلي بصلاة الله سبحانه وتعالى وصلاة الملائكة استغفار فيبقى يبقى الله يثني عليه في الملائكة يقول عض كذا صلى على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على هذا العض فتعتذيله الله مغفر له الله مرحم الله مغفر له الله مرحم شوف أنت ذي زي برضو أنه يسال في الحديث في عيال المرضى يقول من عاد مريضا يعني في الصباح ودوتا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي سبعين ألف بقولهم استاذ القاهرة كله شغال سبعين ألف ملك قاعدين اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم عايبين يا تاني بقى طول النهار كده فيكون سبب عظيم للمغفرة يبقى برضه من الأسباب الموجبة لذلك اعمل اللي ح... الموضوع ده حيفرق معك كتير لو مش لاقي قلبك طلعوا كده يا شباب وعملوا يعني زيارة لمستشفى وطلعوا كده طلعوا اقسام اللي فيها عبر وعبر يعني اطلع الحروق اطلع وانا بنلاقي اللي هم يعني الاورام <تصفيق> الجماعة بتوع الطوارئ يبقى لسه بقى العملية جاية قدامك كده وتشوف قلبك هتكسر لما هتشوف قدامك تشاهد بعيني رأسك لاهو ميفرقش ممكن تبقى انت هبقى سبب عظيم لتنزل رحمة ربنا فيك وأن ربنا سبحانه وتعالى يكون سبب للمغفرة أيضا حاجات برضو السهل أوي وإحنا بنفتر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه يا كده ده لسه من صام رمضان دي برضو كده غفر لهم وتقدم من ذنبه تستشعر بس انه لا حول ولا قوة الا به وانه هو من عليك وتفضل عليك ولو ما كانتش نزلة الرحمة ما كنتش ترفعها الى فيك كنتش تقدر الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة عارف لو طلعت من جواك بجد تبقى عبد شكور ولو شكرت يزيدك ويفتح عليك السبب السادس للمغفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه سهلا دير أخرى جايب أسهل حاجة موجودة أو تدخل وتتوضى وانت بتتوضى يا رب كما يطهر هذا البدن بالماء طهر قلبي بالتوبة جميل بس هي دي مررها كده على قلبك يا رب كمان ده اللي جوه ده بقى كمان ينضف بقه كفاية كده كفاية كده تمام تتوبة وبعد كده تقوم تصلي ركتين تركز فيهم تركز كويس مفيش مجال للسهو يعني كل ما يخش عليك اي حاجة غفر له ما تقدم من ذنب أصبر نخلص بس ركعتين دول بعدين نبقى نتفاهم مع بعض في القصة دي بعدين هي كده نخلصهم وعدين ربنا يساهل وركعتين بقى عشان انت ما تسهش فيهم فيه فيبقى تقوله الله واحد عشان تلحق نفسك ما انت مش هيمفر. يبقى ما تيسر يسر ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه يمكن يبقى دول ركعتين سبب لتوبة ربنا سبحانه وتعالى عليك ويكون سبب لمغفرة ذنوبك هي السكة سهلة اوي كده هو الحديث دي بجد صحيحة او الله العظيم اما انا حاسس ان لو عملت الكلام ده مش حنف عليه ولا زنوب هتتغفر له حاجة ولا بتاع اقول لك ليه اصلك هتعملهم وفي دماغك انك هتعيد تاني الزنوب ما هي طالما يعني المسألة كلها اتوضى وصل ركعتين وتتغفر للزنوب كلها طب ما فيش مشكلة بقى يبقى نقضيها وبعد كده نبقى نعمل لحة عايزين كده يبقى نفرح هتنكر على مين ويمكرون ينكر الله انما لو انت داخل ومصفي ويا ربي يكون سبب ودخلت كده بجد يا رب اخد بيدي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يكون كده نقول حالة كمان سهلة يطلعوا كامدة التامن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله أسأل الله تعالى أن يكون هذا مجلس ذكر يتنزل الله عز وجل فيه بهذه الرحمة يقول ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوم مغفور لكم بصوا بصوا قاري قد بدلت سيئاتكم حسنات ينهار بيض لو تفهم الحديث رواه الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني الصحيح بدلت سيئاتكم حسنات عارف يعني الزنب الكبير ده اللي هو انت بقى انت بترجم انا فاهم ان انت فاهم فده يتقلب ويبقى حسنة يعني ده كده يطلع بديه يعني يطلع له مثلا مئة ألف سيئة يتقلبه ويبقى مئة ألف حسنة والحسنة بعشر أنثالها يا عمي خدت مليون بجد والحديث الصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقضي على اخر الناس دخولا من الجنة من اهل الجنة فيبتدي يعرفه سيئات فيشوفها يلاقيها قد كده خلاص كده ضايعه معدين يبص يلاقي انه هو بيتحسب الاول خلص على السيئات الصغير فيقعد اه فتمحى وتبدل وهو حاطت في دماغه الكبير جاي ورا فخايف منه ومقلق اه لسه طب وفين بقى الزنب الفلاني يقبنا يا دول مش مشكلة دول يعني هيبقوا قد ديه في النار الست السجاية ديه حتودينها الستين باية <تصفيق> يبص يلاقي الذنوب دي كلها بدلت حسنات فيقول يا رب ها هنا ذنوب لا لا اراها فين الزنب الكبير عشان يبدل رخر يبقى حسنة رفت خير ربنا سبحانه وتعالى فيبدل الله سيئاته حسنات ده ايه يعني انت لو قعدنا كده بس وجمعنا قلوبنا على ذكر الله سبحانه وتعالى عادتش تسرحان دلوقتي وتفكر هتمشي امتى وتعمل ايه وتسوي ايه لا لا مركز انه تكون دي سبب لتنظر الرحمة عليك ويكون سبب لمغفرة ربنا للذنوبة قال ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ذكر نختم به كده يبقى خدنا عشر أسباب سهلين نشتغل بهم في اليومين دول عشان يبقوا سبب لمغفرة ربنا سبحانه وتعالى لذنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك ها؟ ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك قال قل احفظ بقى. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين حظينه ده نقوله بقى حتة حتة حظ لا إله إلا الله العلي العظيم أول حاجة شهد التوحيد لا إله إلا الله يا رب لا لحذل للغيرك ولا ححب حد زيك بس العبودية في الكلمتين دول الحب التام والذل التام لله جل وعلا فلا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله مش ححب حد زيك مفيش حد حيبقى في قلب غيرك كل اللي حبهم يبقوا فيك شفتوا بقى أنها عشان كده مستهلة هي دي. ولا أذل ولا أخضع ولا أخاف إلا منك ثلاث حاجات لو عملتهم تبقى راجل موحد تدخل الجنة تحبه حب تهم فإوعى تبقى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فتحب نفسك أو وحدة أو منصبك أو اسمك أو أو أو أو وهو ده اللي اطعبينك بالربنا عشان كده هو غيور سبحانه يطلع على ما في قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم قلبك جواي كشفك وعارف واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا التانية لن أذل لن أخضع مهما كلفني ذلك لأحد إلا لك الأمر أمره النهي نهيه ومفيش حد يجل ويعظم ويكبر ويكون له الهيبة في قلبك مثله هو سبحانه وتعالى تتجسد المعاني كلها وانت واقف تصلي كده وانت حاسس ان هو قدامك هايبه فمنكس رأسك وبتحبه فتبتدي تناجي الحمد لله رب العالمين وتذل وتخضع له امرك يا رب راكع ساجد عبد انا لك عبد فافعل بي ما تري هي دي لا اله الا الله شوفوا المعاني بيجيب بعضها ازاي احنا قلنا هو ثلاث حاجات الحب والذل والايه والاجلال بص هنا في الحديث يقول لو قلت كلمتين دول هما فيهم ايه كلمتين دول عشان يتغفرلك فيهم المعاني دي كلها لا اله الا الله العلي اهو ده معنى التعظيم الاجلال الاكبار العلي سبحانه فطالما هو علي فهو مهيمن سبحانه فهو مدبر دايما عينك لفوق ترقبه هو عشان تبقى عالي الهمة عشان كده نصحك اكثر من النظر الى السماء جربها بس وانت تشوف بس كده السماء بالليل وناجي هتحس معنى الاجلال والعظمة كل ده كله لا وهو فوق سبع سماوات فوق العرش سبحانه علي هي دي سبحان ربي العالم لا إله إلا الله العلي العظيم لو أنت تعرف أن ربك عظيم يبقى تعظم أمره أصله عظيم فالأمر عظيم فهو دلوقتي بيقول لك حي على الصلاة ده أمر من الملك لك فرمان أمين. لانه عظيم سبحانه لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحكيم الكريم دول بقى يستوجبه المحبة يعني اذا كان العلي العظيم دول يستوجبه الذل والخضوع والاجلال التانية تستوجب المحبة حكيم وكريم لو اداك اللي انت في دماغك ممكن يكون فيها لكتك يقولوا حته جميله قوي انت ما تفهمهاش ما يمنع الا يعطي يقبض حتى لا يتركك هكذا يعني ساعات يمنع عنك انت ليش تستفدي يا ابني لو خدتها دلوقتي مش هتنفعك ويتبين لك الامر بعد كده حكيم فهو بيديك الحاجة اللي تنفعك في وقتها طب طالما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وينعم عليك ويكلأك يحفظك ويمن عليك بكل ما يصلحك ما تحبوش بعد ده كله ما تحبوش ان لم تحبه بالحكمة يا اخي احب الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي درواه الترمذي احب الله لما يغذوكم من النعم يعني حبه عشان كرم عليك انت النهاردة ربنا من عليك بالشباب والصحة الحمد لله نعم كثير قوي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بيها بعد ده ما تحبوش كرم عليك حاسس بيه ولا مش حاسس حاسس حاسس قد ايه ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بنعم اقول لك شوية يمكن ناسي اول واحد اصطفاك وجعلك مسلم صح اصطعت لها كم دي من وسط المليارات اختارك انت وطلعك مصري ومن عليك قال تعرف تيجي تقف بين ايديه ومفيش حد مننا يستحق ان يولد في المكانة زي حد يستهل حد يعني انت علشان تروح تقعد وتقف قدام الملك ده انت عايز وصايت وعايز يبقى تعمل اعمال كبيرة قوي عشان تتعرف عند الملك عشان تدخل على الملك مسألة يعني محتاجة كل ده من عليك وقفك قدامه غير بقى النعم المحسوسة اللي انت شايفها من مال من صحة من زوجة من سيارة من من من من نعمه عليك تنزل ومعاصيك اليه تطلع يا صعب, صعب قوي صعب ان انا ابقى قاعد كل شوية خد خد خد وأول واحد تتنكر له أنا تقلبنا بقت عمنا زي شفتوا ليه بقى ربنا يقول إن الإنسان لظلوم كفر نفي فظلم نفسه وغرته دنيا كنت أدهله وأعظم منها لو كان جالي عشان كده لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله والمحب يحب كده ينطق اسم ربنا كده بيطلع من جواه يستمتع وهو بيطلع لفظ الجلالة الله حلوة عايزة تتقال لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله دي تستوجب المعنى الثالث احنا قلنا إجلال وقلنا محبة ناقص الذل سبحان الله دي تستوجب الذل أقول لك ليه أصلا أنت مش فاهمها أصلا سبحان الله دي يعني أنزه الله عن كل نقص وإنت قاعد بتنزه ربنا عن النقص ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدة ربنا لا يأكل الله عز وجل لا يشرب الله كذا انت نزل ربنا كل ذي لا لا لا دع البشر يعملوا الكلام ده انا يعني يعني انا فيه صفات النقص دي كلها طب بقم اتبغدد عليه ورفع راسي وماشي في الارض كده وفارد درعاتي و... يبقى انا غلبان غلبان احتاج اكل ونصايم غلبان بحتاج اشرب غلابة عايزين يتجاوزوا صح انما هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فدي تخليك تذل تقول سبحان الله كل ما تقول لك محتاج تتجاوز تقول سبحان الله صح آه؟ كل ما نفسك تفو الى اي حاجة من الحاجات دي آه؟ سبحان الله هو بقى سبحانه وتعالى ما هو انا غلبان فبحتاج فهو بقى رب يدبرهلي من عندك هي دي سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فإذا كان الكون دا كله هو ربه خالقه وهو مدبر أمره وهو سبحانه وتعالى المهيمن عليه كل ذي معنى الربوبية يعني دا كله بتاعه عشان كده في الأخرة يختمها ويقول ايه الحمد لله رب العالمين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 ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم إذا قلتهن غفر الله لك أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم أعط من النار اللهم أعط رقابنا من النار اللهم أعط رقابنا من النار, اللهم أعطق رقابنا من النار. اللهم انا مذنبون فاغفر لنا اللهم انا مذنبون فاغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم قد قست منا القلوب وقد كثرت منا الذنوب وأنت علام الغيوب فاللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك ذكريا لك شكارين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفل حوبتنا وأجد دعوتنا واسل الفخائم صدورنا اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب مغفور اللهم قد رفعنا ايدينا الي وهي ملوثة بالخطايا والذنوب فاللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب يا رب يا رب تُبْ عَلَيْنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا لَا تَرُدَّنَا لَا تَرُدَّنَا عَنْ بَابِكَ مَطْرُودِينَ وَلَا صِفْرًا خَائِبِينَ ارحم من لا راحم له سواك ولا مؤي له سواك ولا ناصر له سواك مسكينك ببابك فقيرك بفنائك راجيك مؤملك يا رب فتب علينا واعف عنا وأعطق رقابنا يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين يا رب ارض عنا أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة.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 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم